يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحدث اعمالكم وانتم لا تشعرون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 واصبحوا بينهما بالعدل وأقسقوا إن الله يحب المقسقين إنما المؤمنون إخوة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 عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس لسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا اجتنبون كثيرا من الظلم إن بعض الظلم إثم ولا تجسسوا ولا, تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا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 ان اكرمكم عند الله اتقاكم ان الله عليم قدير ان اكرمكم عند الله اتقاكم ان الله عليم قدير قالت الاعراب امننا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا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 قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم يمنون عليك أن أسلموه